111. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا 112. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد 113. الذين كفروا لهم عذاب شديد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 فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير تحابا فسكناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النسور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يطعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكفر أولئك هو يبو والله غلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنسا ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر مما وَعَمَّرُوا وَلَا يُقَصُّ مِنْ عُمُورِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ